اللهم إنا نسألك أن تصلح حال المسلمين في بلاد اليمن اللهم عليك بالحوثيين الروافض المعتدين اللهم سلط عليهم جنودك الذين لا يغلبون اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين